أسأل الله إليكم وبارك في علمكم ومتعكم بالصحة والعافية بأسانيدكم إلى, بأسانيدكم إلى المحدث عمر بن محمد بن فتوح البيقوني في منظومته البيقونية قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتماد في ضبطه ونقله والحسان المعروف طرقا وغادت رجاله لاك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة حسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وكل ما عن رتبة حسن قاصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف لن بالمرفوع وما لتابعه هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد مئرويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصنأة مثل أما والله بان الفتاة كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة عن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلاء وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو منقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصالي والمعضل الساقط منه اثنان وما اتى مدلسا نوعان الاول الاسقاط للشيخ وان ينقول عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا ابدال راو ما براو قسم وقلب اسناد لمتن قسم والفرد ما قيته بثقة او جمع نو على رواية وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألف ظروات اتصلت وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرف حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غداء تعديله لا يحمل التفرد متروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو يرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت تم ولله الحمد هذه أخسر منظومة جامعة في المصطلح أوسع منها نخبة الفكر، لكن يظهر ابن صنيع ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر أنه لم يضعها كمتن وإنما كرسالة فيها شرح لمعاني بعض مصطلحات الحديث، لكن كمتن مختصر شامل جامع من طمة البيقون.